الحمد szándoridlan, a vidlan, a moshmany, a sír, a lényeg, a mitén, a kána, a búdó, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين لتجدن سَيَذَرُ وَثْنِ الَّذِينَ هَانَنَ الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَنَسْجِدَنَّ لِأَقْرَبِهِمْ وَلَذًّا لِلَّذِينَ وَإِذَا اسْتَمَعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَغْمَضُ لِئَلَّا يَسْمَعُوا شَيْئًا مِنَ الْجَمْعِ مِنَ الْبَاعِثِ مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا الحق اننا نطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فعذبه الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها جزاء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 وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ لَا يَأْخُذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَالِكُمْ وَلَكِنْ أخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة متاكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفار فَأَرَأَيْتَ أَيْنَ مَا لَكُمْ إِذَا حَنَفْتُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ والمنسر والأصاب والأسام رجس عمل الشيطان فجتلبون علتهم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يقع بينكم العداوة والبغض أَفِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدْتُمْ وَيَصُدْتُمْ ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم كهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أننا على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعمل الصالحات جناح طيب لا قعيم اذا ما اتقوا اذا ما اتقوا امنوا وعمل الصالحات اتقوا وامنوا ثم اتقوا, اتقوا احسنوا والله الحب المحسنين Allahu akbar Allah